بسم الله الرحمن الرحيم إذا كان في الموزون تحويل فعلت مثله في ماذا؟ في الميزان وإن كان في الموزون حذف حذفته في الميزان وإذا كان في الموزون تغيير في الشكل وزنت الكلمة باعتباري أصلها قبل التغيير ما وزن ناء ناء ما وزنها فلع ما الذي حصل لها تحويل نقل مكاني انتقلت اللام من الطرف إلى الوسط وحادي حادي ما وزنها يا زكريا عالف ما الذي انتقل انتقلت الفاء من الأول إلى الطرف ويعيد على وزن ماذا يعيد, يعيد يعيل حذفت ماذا الواو التي هي فاء الكلمة في الموزون الموزون من المزيد في المزيد من المزيد من يشد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من باعتبار الأصل ما أصلها؟ يشدد يش على وزن يفعل شد يشد على وزن ماذا؟ فعل يفعل تزنها باعتبار الأصل طيب المجرد والمزيد قال ينقسم كل من الاسم ومن الفعل والاسم إلى مجرد ومزيد فيه مجرد أي عن الزوائد ومزيد ومزيد فيه أي فيه بعض الأحرف الزوائد عن الأصول فيه بعض الأحرف الزائدة عن الأصول فالفعل المجرد ثلاثي نحو ضرب ورباعي نحو دحرج والمزيد فيه رباعي نحو قاتل وخماسي نحو انطلق وتدحرج وسداسي نحو استخرج وحرنجم أي يقول الفعل المجرد ثلاثي ورباعي ضرب كل حروفه وصول دحرج كل حروفه وصول المزيد فيه رباعي نحو قاتل ما معنى مزيد فيه أي فيه بعض الزوائد الأصول تكون ثلاثة في الرباعي المزيد الأصول ثلاثة والزائد واحد وخماسي إما أن تكون ثلاثة أصول إما أن تكون على ثلاثة أصول والزائد ماذا والزائد حرفان وإما أن تكون على أربعة أصول والزائد حرف واحد واضح انطلق كم أصولها انطلق ثلاثة والطاء واللام والقاف والزائد حرفان تدحرج أصولها أربعة والزائد حرف التاء قال والسداسي السداسي كذلك إما أن تكون أصوله ثلاثة والزائد ثلاثة وإما أن تكون أصوله, أصوله أربعة والزائد حرفان قال والاسم المجرد ثلاثي نحو, نحو رجل ورباعي نحو جعفر وخماسي نحو سفرجل هذه كلها أصول رجل جعفر سفرجل كلها أصول لا تسقطوا عند تصاريف الكلام طيب عندي سؤال قلنا الأصلي يعرف أنه لا يسقط عند تصاريف الكلام هكذا والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحتذي فإذا قال لك قائل أعطنا الألفية يا أبا أحمد الفية ابن مالك فإذا قال قائل سفرجل خماسية وقال اللام زائدة ما دليلك؟ قال بدليل أنك تجمعها على سفارج على بدليل أنك تجمعها على ماذا؟ على سفارج سقطت اللام ما هو الجواب؟ الجواب أن اللام سقطت في سفارج لأن صيغة منتهى الجموع مع الف التكسير لا تقبل إلا أربعة أحرف فكان لزاما إسقاط أحد الخمسة الأصول فكان لزاما إسقاط أحد الأحرف الخمسة من أصول سفرجل فهذا لا يدل على أن اللام زائدة بل اللام أصلية تقدم معنا في المدخل اننا اذا اردنا ان نجمع على صيغه منتهى الجموع ماذا ماذا نفعل اما على هيئه مفاعل او على هيئه مفاعيل جعفر تجمع على ماذا جعفر تجمع على جعافر على هيئه مفاعل هيئه مفاعل ألف التكسير قبله حرفان وبعده حرفان جعفر كم احرفها كم احرف جعفر اربعه تنقسم بنصفين الجيم والعين قبل الالف والفاء والراء بعد الألف جعافر جعافر واضح؟ لكن سفرجل هذا ألف التكسير قبله حرفان وبعده حرفان نقسم هذه الأحرف السين والفاء سيكون, سيكون قبل الألف والراء والجيم بعد الألف واللام لا موضع لها فلماذا سقطت اللام لأنه لا موضع لها ما بقي لها موضع هذا لا يدل على أنها زائدة لأن صيغة مفاعل لا تقبل إلا أربعة أحرف مع ألف التكسير تكون خمسة بدون ألف التكسير أربعة. فسقوط اللام لا يدل على أن اللام زائدة لأنه سقط سقط لماذا لأنه لم يجد له محلا ما بقي له محل سقط لزمان لزمان لو كان عندك صندوق استوعب أربعة أشياء بالتمام والكمال وعندك خمسة أشياء تريد أن تضعها فيه لا بد أن يكون ماذا؟ الخامس غير داخل في الصندوق هذا كذلك مثله طيب كذلك سفاريج لأن الياء زائدة اصلا ليست واحدة من الأصول الياء زائدة فالياء ستكون مثل الالف هذه. ستكون إما زائدة وإما مقلب عن زائد في الأصل فليست واحدة من الأصول الألف والياء زوائد طيب قلنا لكم الفعل إما مجرد نحو ضرب ضرب مجرد كلها أصول ثلاثي ودحرج كلها أصول رباعي وإما مزيد فيه الثلاثي يزاد فيه حرف أو يزاد فيه حرفان أو ثلاثة إذا زدت حرفا فيكون من الرباعي المزيد وإذا زدت حرفين يكون من الخماسي وإذا زدت ثلاثة من السداسي الأول مثل دارس ما هو الزائد؟ الالف الثاني مثل انطلق ما هو الزائد الهمزه والنون الثالث مثل استخرج ما هو الزائد الهمزه والسين والتاء الهمزه والسين والتاء هذه الثلاثه هي الزائده فهذا السداسي هو مزيد الثلاثي بثلاثة أحرف وهذا مزيد الثلاثي بحرفين وهذا مزيد الثلاثي بحرف واحد والاسم المجرد يقول لك ثلاثي مثل رجل أو رباعي مثل جعفر أو خماسي مثل سفرجل أيها أيهما أكثر تقسيما الفعل أم الاسم أيهما أكثر تقسيما الفعل أم الاسم الاسم الاسم الثلاثي ورباعي وخماسي الفعل ثلاثي ورباعي طيب إذا قلنا المزيد الرباعي أيضا هذا قبل أن ننتقل الرباعي إما أن يزاد فيه حرف أو زاد فيه حرفان يزاد فيه حرف فيصير مثل تدحرج تدحرج ما الذي زيد فيه التاء زاد فيه حرفان مثل احرج ما ما الذي زيد فيه الهمزه والنون هذان زائدان فهذا سداسي هو مزيد الرباعي بحرفين وهذا خماسي هو مزيد الرباعي بحرف الاسم رجل وجعفر وسفرجل هذا ثلاثي وهذا رباعي وهذا خماسي يصل بالزيادة إلى سبعة الفعل وصل بالزيادة إلى كم أقصى ما وصل ستة ثلاثة وثلاثة ستة أو أربعة واثنان ستة أقصى ما وصل ستة الاسم يكون ثلاثيا مزيدا بحرف أو بحرفين أو بثلاثة أو بأربعة أو رباعيا مزيدا بحرف أو بحرفين أو بثلاثة أو خماسيا مزيدا بحرف أو بحرفين أقصى ما يصل إلى كم؟ إلى سبعة. أقصى ما يصل إلى كم؟ إلى سبعة. يقول لك والمزيد فيه رباعي نحو قتال قتال. هذا العدد ثلاثي مزيد بحرف مثل قتال. هذا الزائد الالف وخماسي نحو إكرام. إكرام ودحراج إكرام كم حروفها إكرام كم؟ خمسة هذه الأصول الكاف والراء والميم وهذه الزوائد الهمزة والألف فهو ثلاثي مزيد بالحرفين دحراج كم أصوله؟ أربعة هذه التي على الأصول وهذا الزائد فهو رباعي مزيد بماذا؟ بحرف ماذا؟ دحراج وسيكون في هذا الموضع من الرباعي المزيد فيه بحرف دحراج ليس من الثلاثة طيب طيب وسداسي نحو انطلاق انطلاق سداسي سيكون هنا انطلاق كم الزوائد الأصول الطاء واللام والقاف والزوائد الهمزة والنون والالف كم الزوائد ثلاثة وسبعي نحو استخراج هنا استخراج هكذا استخراج الأصول الخاء والراء والجيم والزوائد الهمزه والسين والتاء والالف التي بين الراء والجيم من على اصولها الطاء واللام والقاف الطلق معناها الاسراع نعم قال و نحو استخراج وحرنجام حرنجام هنا حرنجام احرن جام, حرين جام الجيم الحاء والراء والجيم والميم هذه وصول الهمزة والنون والالف التي قبل الأخيرة زوائد تصير ماذا من الرباعي المزيد بثلاثة أحرف هذا واضح واضح هذا أولى أنتم معي طيب انظر ماذا اسمع ماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب قال رحمه الله لتعلموا أن الفيه ابن مالك فيها سهولة لمن أقبل عليها قال حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري الحرف يدخل في الصرف؟ لا وشبهه ما المقصود بشبه الحرف؟ المبنيات من الصرف بري لا يدخل في الصرف إذن ما الذي يدخل في الصرف؟ الفعل المتصرف؟ والاسم المتمكن قال وليس أدنى من ثلاثي يرى لن تجده أقل من ثلاثة قابل تصريف الذي يقبل الصرف ما تجده أقل من ثلاثة سوى ما غير إذا غير بحذف مثل قل قل على كم على حرفين في اللفظ وعلى ثلاثة في ماذا في الأصل إذن هذا تغير ثم قال ومنتهس من خمس إن تجرد يعني الاسم المجرد كم منتهى ومنتهس من خمس سفرجل ان تجرد وإن يزد فيه فما سبعا عدا ما يتجاوز السبعة خمسة واثنين سبعة أربعة وثلاثة سبعة وإن يزد فيه فما سبعا عدا ثم ذكر الأوزان ثم قال في الفعل ومنتهاه أربع إن جرد في الفعل منتهاه كم أربع إن جرد وإن يزد فيه فما ستا عدا ما جاوز الستة طيب ثم ذكر الأوزان وقال بعد هذا والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي واضح وفي وزن الكلمات وزن الوزن الذي اخذناه كيف تزيل الكلمات قال بضمن فعل قابل الاصول في وزن اي الوزن يقابل بماذا باحرف فعل بضمن فعل اي باحرف فعل قابل الاصول بضمن فعل قابل الاصول في وزن وزائد بلفظه اكتفي الزائد ينزل الزائد ينزل ماذا بلفظه وإياك الز قال وضاع اللام اذا اصل بقي يعني إذا وزنت ثلاثة أصول بقي أصل جعفر ماذا تفعل تزيد اللام ضعف اللام كرائي جعفر وقاف فستقي يعني تزيد اللام ثانية وان يك الزائد ضعف اصلي فاجعل له في الوزن ما للاصل فعل ماذا تقول في قطع فع على جلب فعل جلب فعل طيب نرجع الى الدرس قال وتقدم في المدخل مزيد مزيد من التوضيح والامثله فجدد به عهدا مما تقدم تعلم أن ما يقبل التصريف لا يكون على أقل من ثلاثة أصول فإذا رأيت ما ظاهره أنه على ثلاثة أنه على حرف أو حرفين فاعلم إذا رأيت ما ظاهره أي مما يقبل الصرف أنه على حرف أو حرفين فاعلم أنه حصل للكلمة حذف نحو قولهم قل وبع ويد ودم وعي في قولك ع الكلام وما في قولك ما الله لأفعلنك ذا لغة في ايمن الله وضح هذا فقال قل فأصل قل قول هذا الأصل الأخير لها أصول قبل ذلك أن أصلها أقول ثم حصل نقل لحركة حرف العلة إلى القاف فصارت قول فأصل قل قول وإلى, الناس وإلى اليوم وبعض الناس ينطق بهذا الأصل الذي هجرته العرب العرب هجرته ماذا يقول تقول العرب قل قل له كذا وبعض الناس اليوم لا زال ينطق بالأصل فيقول قول قول له قول ضربني فلان قول أفعل فلان كذا يأتي بماذا بالأصل المهجور فهجرنا الأصل واتينا بالمهجور فأصل قل قول وأصل بيع, بيع يقول يا أخي بيع بيع هكذا هذا الاصل المهجور قال فحذفت عينهما للتخلص من التقاء الساكنين واصل يد يدي يد واصل دم دميون فحذفت لامهما لأمه لامهما اعتباطا فسر معنا اعتباطا فقال اي لغير عله تصريفيه اعتباطا اي من غير سبب من غير سبب ظاهر من غير سبب ظاهر اعتباطا يتعابط ايش معنى يتعابط يعني هكذا يدخل يدخل نفسه في شيء بدون سبب فكذلك هذا حذف اعتباطي بدون سبب ظاهر بدون سبب ظاهر قال وأصلعي أصلعي إوعي أصلعي الكلام إوعي الكلام حذفت فاؤه تبعا لحذفها في المضارع كما سيأتي في واب الحذف الواو حذفت كما حذفت في يعي يعي حذفت الواو ليقعها بين, عدو بين عدوتيها وتبع هذا الحذف الحذف في فعل الأمر وفي المصدر فحذفت فاؤه تبعا لحذفها في المضارع كما سيأتي في الحذف إن شاء الله تعالى واستغني عن همزه الوصل لما حذفت الواو الساكنة استغني عن همزه الوصل ما نحتاج لهمزة الوصل لأن همزه الوصل يؤتى بها للتوصل, للتوصل للنطق بالساكن وليس هنا ساكن قد حذف الساكن لعدم الحاجة إليها لأن الحرف الذي يليها بعد حذف الواو متحرك وهو العين متحرك لا نحتاج, إلى لا نحتاج إلى همزه الوصل وهي إنما يؤتى بها للتوصل إلى النطق بالساكن فإذا بقي على حرف واحد وأصل ما أي من فحذفت فاؤه الياء ولامه النون واستغني عن همزه الوصل لتحرك الميم على نحو مما قلناه في المثال قبله لماذا حذفت فاؤه ونونه هكذا اعتباطا لغه ايمن فيها لغات يقال ايمن الله لافعلن كذا وايم الله لافعلن كذا ايم الله حذفت ماذا ما لكم ايم الله حذفت النون وحدها وايمن حذفت عندك كرم أي منو حذفت ماذا؟ حذفت الياء أي منو سامي الآن الان في أي منو في قولي أي منو الله ماذا الذي ما الذي حذف لم يحذف شيء أي منو الله النون وفي قولي في قولي ما الله لا كذا هل يا والنون واستغني عن همزة الوصل واستغني عن همزة الوصل ايمن الله يعني يبقى ايمن قال الكوفي المصريون انها جمع يمين او الكوفيون انها جمع يمين ايمن الله اي يقسم بالله قسم الله ايمن الله لا فعلنا كذا طيب اذن ما هو الشاهد من هذا الشاهد ان ما ما وزن ما ما وزن ما ايمن ما وزنها ايمن افعل ما ما وزنها ع ما, ما, ما بقي الا العين طيب عين من قولك يعي والفعل وعى ع ما وزنها عي وزنها عي لأن الذي بقيه هو عين الكلمة طيب يد ما وزنها يد عندك يا صلاح يد من رافت احسنت يد فع نعم حسان قال فع طيب دم أيضا ايضا مثلها حذفت لامها وبقيت الفاء والعين قل يا علا قل ها قل انظر الان اصلها قل الفاء الكلمه موجود عينها فل طيب بع بع يا عبد الرحمن هي عجبك الفل ها بع أعطيها الحركات التي تناسبها فل ذاك قال فل لأن القاف مضمومة وبع على وزن فل على وزن ماذا فل طيب طيب نكتفي بهذا غدا إن شاء الله تعالى سنأخذ درسين من, من العشرة والنصف إلى الثانية عشرة نأخذ في المتممة ومن الحادي عشرة إلى الحادي عشرة والنصف نأخذ في الصرف نسأل الله لعانا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا